بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا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 وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون نعم وأنتم داخلون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم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 وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل أم إني كان لي قرين؟ يقول أ إنك لمن المصدقين أ متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لمدينون قال هل أنتم مطلعون؟ فَأَتَلَعَفَ رَأَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّكُمْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ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 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِن ناك ذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن نمى شيعته لإبراهيم، إذ جاء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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبير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 على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين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 وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أشقف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ